مجرد على الرسول عليه الصلاه والسلام هي موجهنا ذلك اللي فراش حرير للرجال لا يجوز وللنساء فيه قولان العلماء فمنهم من قال انه يجوز لعموم حل الذهب والحرير لناتي امتي ومنهم من قال لا يجوز والذي يظهر لي أنه لا يجوز أن تفترش المرأة الحريض يعني هذا لا تعلق باللباس الذي أبيح لها فيه الحريض من أجل التجمل للزوجي بالنفاش على عموم حل على ذكورها حتى ايش هنا يحرم حتى السماء يكتب على الايجار اي لكن شيخ الاسلام يقول ما دام بيبيع من الحريق مقدار اصابع اربع اصابع ما دون وما كان يسير انتفاعا فهذا مثل هو ما بيستعمله لا وبيستعمل غيره في فاس يستعمل, يستعمل الشرب حرام على الجنه والنساء الذهب والفضه واللباس يجوز للمراه الذهب والحرير ولا يجوز للرجل مش ليش ليش انا انا يا حماد قالوا علم وعلم نسائهم نعم ودريعه رافس الخاتم الوسطى الظهر فيه نهي عنه هذا ما أمدان السطر العدلة لك الظهر فيه نهي نعم نعم نعم نعم أن أضع خاتم شبهاني وآخر نعم نعم نعم نعم نعم كثيره فقلله يقول الخمر ما حرم كثيره فقلله حرام ايه المسك حرام فقلله حرام هكذا تقول هذا الذي تريد هذا الذي تريد ان ليس اذا مسستني كما انا اجيبها الذهب تابعا هو اكو شغله سامي يقول لي الباب واحد الباب واحد قال احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكور كذا مو ظاهر وبيح من الحرير ما كان تابعا كاربعه اصابع من الذهب وكسرار من الحرير وشفه قال هذا مثله هي أسلم أيها ما هو هذا ما هو هذا ما أسكر كثير فقليل الحرام في الشرام وكل ما كسر قلوب الفقر فهو حرام أسألك أجبنا هذا العلة هذه عللة عليلة باطلة والله لو يجي الواحد يكذلك وسير مكذلك وقص مشيد يكس قروة فقه عشد من يلبس ده أخاتم ذهب بيك هذه الحكمة إن, إن, إن الذهب يتعي لبسه والذكار صار يميله إلى التخنف جميع خانيه طبيعه الذهب تؤدي إلى هذا الانسان ينزل بنفسه وكشيء يؤدي الى هذا ما فيش كلمه مفسده خلاص الوقت خلاص من الذهب والفضه ساجرت عاداتهم بالدسه مع المددين الشعائر عم العاريه وإن أعلم الكراعي نفق أو كان مقرم أكيد الذكاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعالانه وأصحابه ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين سبق لنا أن الرجال والنساء يستركون في تحريم الذهب والفضة في شراف في الأكل والشرب فلا يجوزنا للرجال ولا النساء الأكل أو الشرب في آنة الذهب أو الفضة طيب استعمالها في غير الأكل والشرب سبق لنا أن الصحيح جواز ذلك لأن النهي إنما هو عن أكل والشرب وأن أم سلمة كان عندها جلجل من فضة حافظت فيه شعارات من شعرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنها هي لتراوة الحديث الذي فيه النهي وفي باب اللباس ذكرنا ان الرجل بالنسبه للفضي عبد الله يجوز له اذكرنا في ذلك قولي ما لا نعم ناصر نعم تمام. هذا هو الصحيح هذا الثاني هو الصحيح يعني ما في اجل لها, لها. بالنسبه للذهب يا خالد نعم يحرم لبس الذهب يحرم على الذهب الخالص لا يباح للمرأة. طيب ما هو الحكمه في التفريق بينهما بليخ اينه في التبريق بين الرجل والمرأه في جواز لبس الذهب للمرأه دون دون, دون ما هي الحكم ما هو الدليل ان شاء الحكم الحكم هذا الحكم ما هو الحكم نعم ها طيب المرأة لنا صح الحكمة من التفريق بين الجر والنسل وقال ما من التخلف المرأة اصلح ابن نعم نعم صح فلع طيب إذن إباحة الذهب للمرأة رحمة بها أو بزوجها دالله حازم وبزوجها أيضا لأن ذلك أسره فسارة الحكمة الراجعة للطرفين طيب الفضلة بندر ما تقول في لباس المرأة للفضلة يعني يجوز إذا نباس الفضة للرجال والنساء جائز نباس الذهب حراما على الرجال جائز للنساء هذا الخالص طيب التابع الأخ أين نعم أي أنت ها. يجوز الرجال مثل خالد اليسير التابع يجوز للنجاة قول واحد في خلاف نعم والقول قول لا يجوز الا للضروره قال يجوز اذا كان يسير تابعه طيب الذين قالوا بالجواز ذهب في اليسير التابع ما دليلهم عليه الصلاه والسلام انه لبس حله زرارها من ذهب هذه واحد قياس قياس على الحرير الجزل يسير من بالجواز لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرن تحريم الذهب والحرير في حديث واحد يحل الذهب والحرير لإناث أمة وحرم على ذكورها طيب خاتم الذهب للرجل جائز خاتم الذهب للرجل جائز لأنه يسير ليس لأنه مباحب من هي الفضل الذهب خاتم الذهب للرجل أسألك هل هو جائز أم لا؟ جائز خاتم الذهب لماذا؟ أقول لك الذهب يا أخي من زمان دعني من الله أتيك حرام؟ طيب ما هو طيب لكن إذا قال قال هذا يسير تابع راتب مسير تابع للاصطب ايش نقول غير تابع مستقل طيب بخلاف الاصطب لانه تابع للسوق طيب هل يجوز ل للرجل أن يلبس ساعة من الذهب هنا نعم. نعم وهو من باب اللباس طيب لو, لو وضعها في مخباته لا بأس هجب لا بأس به ما دمت مهم البوسة لا بأس به طيب يا الله هداية الله يقول المؤلف يجوز من الذهب قبيعة السيف ما هي قبيعة السيف قبيعة السيف رأس السيف رأسه اذا مقبض السيف قبض السيف لأن رأسه آخر مهو آخر طيب تليل تليل لأنه يبين الكفار قال له سبارك وتعالى هذا تعليل تعليل الثاني الذي يعني يجود فضة استعمال الفضة مدفع الأصل في كل كيف؟ ما هي ذهب الذهب اي ذهب قبيع السيف من ذهب <تصفيق> هذا الفوريه هذه تعليل الكفار لكن ما هو الدليل على المساله هذه نعم وكذلك ذكر الإمام أحمد أن قبيع عفى سيف الرسول كان من ذهب أنه 8 نتقي طيب ثم قال المؤلف في درس الليلة ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر يباح يقول يباح للمرأة أو للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثب يعني يحل الإباحة بمعنى الحل والمبيح هو الشارع وقوله ما جرت, ما جرت عادتهن ما هذه اسم وصول في محل رفع النائب فاعل يعني للي جرت عادتهن بلبسه على أي وجه كان سواء كثر أو قل فإنه مباح بشرط أن لا يخرج عن العادة وإنما قيدنا ذلك أي أن لا يخرج عن العادة لأن ما خرج عن العادة إصراف والإصراف حرام لقوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المصرفين فالإصراف حتى في المباح يكون حرام وقول ما جرت آدتهم العادة تختلف باختلاف البردان رحمك الله باختلاف البردان واختلاف الأزمال واختلاف الأحوال ثلاثة باختلاف البردان قد يقوم في هذا البلد جرت العادة أن يلبس النساء هذا النوع من الناس من الذهب بخلاف الولد الأخر اختلاف الأزمان كذلك يكون الناس في زمان رخاء تكثر الأموال عندهم فيلبس النساء من الذهب شيئا كثيرا أو بالعكس فيكون الجائز في الزمن الأول غير جائز في الزمن الثاني الأحوال هذه امرأة فقيرة وهذه امرأة غنية وهذه امرأة ملك وهذه امرأة وزير وهذه امرأة رئيس تختلف هل نقول ان امرأة الفقير التي لا تملك الا دراهم قليلة كامرأة الملك الجواب لا حتى عادة لو انها اتخذت من الذهب او من حلي الذهب ما يكون مثل حلي امرأة الملك إذن ما أجرت به العادة فصارت العادة تختلف بخلاف البلدان والأزمان والأحوال طيب وقول المؤلف ولو كثر هذه إشارة الخلاف لأن بعض العلماء يقول اشترط أن يزيد على ألف مثقال أو, او ما أشبه ذلك المهم بعض العلماء حدد ذلك والصواب أنه لا تحديد الصواب أنه لا ذهد ما أجلت فيه العادة فهو مباعث ودليله عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم أحل الذهب والحرير لإناث أمته وحرم على ذكورها ثم قال المؤلف ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية فيه جملة في الشرح يعني ينبغي لانت عداها يقول ويباق لهما الذكر والأنثى تحل بجوهر ونحوه مثل الماس نعم وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص أما الأول الإباحة فواضح دليلها عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع واللام في قوله خلق لكم اللام للتعليم وإذا كان مخلوقا من أجلنا فلابد أن يكون مباحا لنا أفهمتم أفهمتم الآن أن اللام للتعليم أو للإباحة للتعليل لأن التعليل يستفاد منه اللباحة ويستفاد منه زيادة وهي رحمة الله بالخلق وأنه خلق لنا من أجلنا ما في الأرض من المناسب فالتعليل في الآية أولى بلا شك من القول بأنهل اللباحة لكن قوله تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم إن تبتم فلكم رؤوس هذه اللام للإباحة لا شك يعني فيضاه لكم رؤوس في الربا أما قوله كُلِيَا تَخَتُمُهُمَا بِحَدِيدٍ فهذا موضع حلاف بين أهل العلم فمنهم من قال إنه حلال لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمس ولا خاتم من الحديد والحديث الصحيحي ومنه من قال إنه مكروه لأن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه خاتم من شبح فقال أما إني أجد من كريح الأصناء فطرح ثم جاءه عليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلة أهل النار فطرح قال الخطابين أي زي الكفار وهم أهل النار هذه المسلة مسلة خلاف بعضهم قال إن هذا الحديث ضعيف وشاد لأنه مخالف لما هو أوثق منه ما هو الأوثق ما في الصحيحي التمس ولو خاتم من الحديث وهذا في, في سنده نظر وفي متنه نظر ومن المعلومة أن الحديث لا يكون حجة إلا إذا سلم من الشذود والعل ثم إننا ينبغي أن نقول إذا صححنا الحديث وجعلناه حجة فإنه يحرم لباس الحديث لأن التحلي بحلة أهل النار لا يجوز لكن لهم أن يجيبوا عن هذا فيقولوا إننا لا نجسم بالتحريم لعدم جزمنا بثبوث الحديث لكن قلنا بالكراهة من باب الاحتياط وقد ذهب إلى هذا بعض الفقهاء والمحدثين وقالوا إن الحديث إذا لم يكن مردوداً فإنه يولد شبه وإذا ولد شبه كان في منزلة بين منزلتين إن كان أمرا فهو في منزلة بين منزلتين بين الإجاب وبين, وبين براءة الذنب فيكون الأمر للإستحباب وإن كان نهيا فهو في منزلة بين منزلتين هما التحريم وحش والإباحة فيكون مكروها على كل حال هذه قاعدة قد تأخذ من باب من باب قوله من نعم قد تأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم دعم يريبك إلى ما لا يريبك طيب ثم قال ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العريب لا, لا زكاة في حليهما حلي الذكر والانثى ولكن لا بد من قيد وهو المباح لان المؤلف قال في آخر الكلام أو كان محرما ففيه زكاه لا بد ان يكون شيء حليهم المباح المعد معدل أو او يعني شرطين تسقط زكاه الحلي بشرطين شرط الأول أن يكون مباح والشرط الثاني أن يكون معدًا للاستعمال أو العارية سواء استعمل وأعير أم لم يستعمل ولم يعرض المهم أنه معد للاستعمال أو العارية أما القيد الأول وهو المباح فلأننا فلأن سقوض الزكاة عن الحلي من باب الروفة ومستعمل محرم ليس أهلا لها أي للروفة مثاله لو اتخذ الرجل خاتما من ذهب لوجبت عليه الزكاة في هذا الخاتم إذا بلغ النصاب أو كان عنده ما يكمل به النصاب لماذا؟ لأنه محرم أو اتخذت امرأة حليا على شكل فعبان أو شكل فراشر أو ما أشبه ذلك فإن عليها فيه الزكاة ليش لأنه محرم إذ يحرم على الإنسان ما فيه صورة أو ما صنع على صورة حيوان ما فيه صورة حيوان أو صنعها على صورة حيوان الشرط الثاني يقول المعد للاستعمال او العارية للاستعمال الشخصي او العارية من باب الاحسان الى الغيث لان العارية هي بذل العين لمن ينتفع بها ويردها وهو احسان محب وهو وقولنا إن العرية بدل العين لمن ينتفع بها ويردها يخرج به الإجارة والرهن وما أشبه ذلك ولهذا نقول إن المستعير لا يملك أن نعير غيره والمستعجر يملك أن نؤجر غيره بشرط معروفة عند العلماء لماذا؟ لأن المستعير مالك للانتفاع والمستاجر مالك للمنفعة فمالك المنفعة يتصرف فيها ومالك الانتفاع لا يتصرف ينتفع ولا يتصرف طيب المعادل للإستعمال أو العارية ليس فيها زكاة وفي هذا ثلاثة أدلة على سقوط الزكاة في الحلم على المعدل للسمال دليل من السنة ودليل من الآثار عن الصحابة ودليل من التعليل من العلة والحكمة فاجتمع فيه ثلاثة أوجه من, من, من الأدلة السنة وآثار الصحابة والنظر والنظر طيب ما هي السنة؟ السنة أنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاة ليس في الحلي زكاة هذا دليل نفي أما الأثار فيقول عندي وهو قول أنس وجابر وبن عمر وعائشة وأسماء هذا خمسة من الصحابة خمسة من الصحابة مؤيد قولهم بهذا المروي مرفوع أما النظر فلأن هذا الحلي معد للحاجة الخاصة حاجة النساء الخاصة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدق وهذا مثل العبد الفرس متخذ الحاجة الخاصة فلا زكاة فيها وكذلك الثياب لا زكاة فيها فيكون القياس أن لا تجب الزكاة في الحل المعد للإستعمال أو العالية وهذا المذهب ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله ومالك والشافر ألا خلاف بينهم في بعض المسائل لكن في الجملة تفق على عدم وجب الزكاة في الحلي المعدل للسمال أو العالم وعن الإمام أحمد روائه أخرى أن, أن الزكاة واجبة في الحلي وهو مذهب وبحنيفة واستدال لهؤلاء بحديث بل بأعدة حديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال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 حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وهذا عام ما من صاحب ذهب ولا فضل والمرأة التي عندها الحلي سواء حلي فضة أو ذهب صاحب الذهب أو فضل فهذا العموم يشمل الحلي وغير الحلي ومن قال إن خارج فعليه الدليل وقد ذكرت الأدلة ولكن سيجيب عنها أهل هذا القوم واستدل أيضا لما رواه أهل السنن عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة آتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ومعها ابنة الله وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتعدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الحديث له شاهد في الصحيح وهو ما وما ذكرناه أولا وله شاهد أيضا في آية الصحيح من حديث عائشة وأم سلم رضي الله عنه ولا شك أن, أن هذه الأدلة أقوى من أدلة من قال بعادة من وجوب فإن قال قائل بماذا نجيب عن أدلة القائلين؟ بعدم نوجود قلنا نجيب أما الحديث ليس في الحلي زكاة فإنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة فضلا عن أن يعارض الحديث عموم الحديث الصحيح ثم إن, ثم إن المستدلين به لا يقولون بموجبه لو أخذنا بموجبه لكان الحلي لا زكاة فيه مطلقا وهم لا يقولون بذلك يقولون إن الحلي المعد للإجارة أو للنفقة فيه الزكاة وهذا معناه أننا أخذنا الحديث من وجه وتركناه من وجه آخر هذا لو صح الحديث وأما ماروه عن الصحابة الخامسة فهو لا يقاوم أمومات الأحديث ولا سيما أن هناك دليلا خاصا في الموضوع وهو حديث المرأة التي معها ابنها هذا نص في الموضوع ولا عبرة بقول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما القياس فهو قياس مع الفارق وقياس متناقل أما, أما كونه قياس مع الفارق فلأن الأصل في الذهل والفضة إيش الوجوب وجوب الزكاة ولا أصل في الفرس والعبد والثياب في وجوب الزكاة وكيف نقيس هذا على هذا والأصل في الخيل عدم الزكاة والأصل في العبيد عدم الزكاة إذا لن نكون للتجارة والأصل في اتياب عدم الزكاة فكيف نقيس ما أصله الزكاة على شيء الأصل في عدم الزكاة ثم هو متناقض لو كان له عبد قد أعده للأجرة فهل فيه الزكاة يقولون لا لو كان له خير أعدها للأجرة هل فيها زكاة يقولون لا طيب لو كان عنده حلي أعده للأجرة فيه الزكاة إذن تناقض إذن تناقض فلم نصح فلم القياس فلما تبين أن أن الحديث المرفوع فيه نظر وأن الآثار الموقوفة معارضة في النصوص المرفوعة وأن القياس غير صحيح ومتناقض تبين الهدام أدلة القائلين بعدم الوجوب تقي علينا إشكالات في أدلة القائلين بالوجوب أولا قالوا يرد على قولكم ما من صاحب ذهب ولا فضة نهل العموم يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الرقة ربع العشر في الرقة ربع العشر والرقة هي الفضة المضروبة لقوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه المدينة فالرقة هي الدراهم فيحمل قول ما من صاحب ذهب ولا فضة على على على الفضة المضروبة والذهب المضروب فالجواب عن ذلك من وجهي الوجه الأول أننا لا نسلم أن المراد بالرقة السكة المضروبة لأن ابن حازم رحمه الله يقول الرقة تسمل للفضة مطلقة سواء ضربت أم لم تضرب فإن قلنا إن ابن حازم حجة في اللغة فلا مرضاه وإن قلنا لو لس بحجة قلنا إن الرسول قال في الرقة في مئة يجيرهم ربع عشر وقال في ليس فيما دون خمس أواقم من الورق صدقة أو قال من الفضة فهذا دين على أن المعتبر مجلد الفضة ثم نقول هب أن المراد في الفضة فذكروا بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعتبر تخصيصا لا يعتبر تخصيصا أرأيت لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم محمد وهو منهم هذا العام يكون مخصصا لا يكرم الجميع ويكون لمحمد مزيئة مزيئة خاصة في الإفرار أورد على هذا أن حديث المرأة وابنتها لا يستقيم لا يستقيم من وجهي الوجه الأول أننا لا نعلم هل بلغ النصاب أم لا الوجه الثاني كيف يقول الوجه ايا سرقاني سويرك لا به ما سوارني من نار وهي لا تعلم جاهله والجاهل لا لا يهدد تعرفهم الان الفلجو اجاب عن هذا العلم القائل بالوجوب قالوا أما ان عن الاول وانه لم يبلغ النصاف فقال سفيان الثوري تضمه إلى ما عنده تضمه إلى ما عندها ومعلوم أن الذهب القليل إذا ضم الكثير بلغ النصاب هذا قول قول ثاني جواب ثاني قالوا نحن نوجب الزكاة في الحلي سواء بلغ النصاب أم لم يبلغ لظاهر هذا الحديث الجواب الثالث قالوا إن في في بعض ألفاظ الحديث مسكتان غليظتان والمسكتان الغليظتان تبلغ النصاب تبلغ النصاب فتحمل الروايات الأخرى على هذه الرواية من أجل أن توافق اشتراط النصاب الإشكال الثاني قال كيف يتوعدها بالنار وهي جاهلة فأجابوا عن ذلك بأن المقصود تثبيت الحكم بقطع النظر عن المعين وهذا الجواب عميق جدا جدا يجب أن تنتبهون المقصود إيش إثبات الحكم بقطع النظر عن الحكم على هذا المعين وهو أن منع زفاة الده... الده... الحلي فإنهم يسوروا بهما يوم الضيامة بسوارين الوجه الثاني قالوا أن يسرك أن يسورك الله بما سواري النار إن لم تؤدي زفاة فيكون الحديث على تقدير شرط معلوم من الشريعة وهو أن الوعيد إنما هو على من ها على من لم يؤدي الزكاة أما من أدى فالوعيد عليه لكن الوجه الأول لا يقول لكم أنه عميق مهم جدا وهو أن الحكم في فات الحكم بقطع النظر أو بغض النظر عن هذا المعين ومنه يعني من أمثلة هذا القاعدة المفيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة على رجلين في البقيء أحدهما يحكم الآخر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفطر الحاج والمحجوم أفطر الحاجم والمحجوم يقول ابن القيم رحمه الله إنه أورث على شيخ الشيخ سامة قال كيف نقول ان الجاهل لا يفطر والرسول عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم فأجابه الشيخ رحمه الله قال هذا المراد به إثبات الحكم بقطع النظر عن هذي هذين الشخصين المعينين فإذا تبهت الحكم نضغنا عاد في الشخص المعين وطبقنا عليه الشروط لزوم المقتضى هذا الحكم وهذه في الحقيقة قاعدة مفيدة لطالب العلم لأن الشرع ليس شرعا لزيد وعمر فقط بل للأمة جميعا للأمة جميعا وهذه المسألة نرجع إلى مسألة الحلي في وزكاته هذه المسألة اختلف فيها الناس كثيرا وظهر الخلاف في الآونة الأخيرة حيث كان الناس في نجد وأظن حتى في لا يعرفون إلا المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو عدم وجوب الزكاة والناس سائلون علىها ثم لما ظهر القول بوجوب الزكاة بالحلي على يد شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ووفقه وأعانى صار طلبة العلم يبحثون في هذا النسألة وينظرون فيها بجد وكثر القائلون بها كثل القائلون بها وشاعت والتزم ولله الحمد الناس بهذا القول إلا من كان عنده شيء من التقليد أو من قرأ بعض الرسائل التي ألفت أخيرا في تعيد القول بعدم الوجوب ولكن من تدبر هذه الرسائل وجد أنه ليس فيها ما يدل على نفل الوجوب وسنقرأ إن شاء الله في الدرس القادم الرسالة الصغيرة التي ألفناها في وجوب زكاة الحل من أجل مناقشتها والإنسان إن شاء الله مراده الحق وربما نقول إننا نحب نحب أن نخفف عن الناس يعني لو خيرنا بين قولين قول يثقل عن الناس وقول يخف عليهم لاخترنا ما يخف عليهم إلا إذا خالف الدم نعم نعم لا لا المماثلة ما يجوز للرجل أن يتحلى بما يماثل تحلي المرأة المأخوذ من كلاما آخر أنه لا يجوز للرجل أن تشبه المرأة ولا المرأة تشبه برجل الراجح عدم الكراهة نعم الجوان نعم نعم نعم صاحب الله المران يقول إسنا به قول وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده من أعلى روايته بالانقطاع فهو غسري يعني لأنك البخاري وأحمد محمد ويحب معين وغيرهم كل ما يحتاجون به <تصفيق> حتى أن بعض, بعض المحدثين قال إذا صح استندوا إلى عمر فإن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده كمالكاً عن عن ابن عمر يعني أنه سلسة سلسة ذهب لكن هذه مبالغة نعم نعم نعم هذه محتملة لكن كلها لو سواء هذا أو هذا فيه متصد شخص قال إليه من وجوه ما يردون الحديث مستخدم الذي يقول السلام تصداقنا ولو محلي يكون ما ما في ديت لا لأن, لان الحلي هذا المفروض انه مذكر وانا الباقي بايدي من قدت الزكاه هذا هو المتوقع من الساحل ثم انه لا لا لو قلت مثلا تصدق ولو مما اعددته لنفقه كل الدرهم الدرهم والدرهم تبلغ المثال هل مانع ذلك ان درهم ما فيه زكاه قلت ولم درهم؟ اجل فيها زكاة. فيها زكاة. في زكاه هذه الحلي فيه زكاه وهذا لا يدل على سقوط الزكاه المانع حتى من حاجاتكم الخاصه تصدق متمر بلاقاق في سدان اي صح ما ذكرت ليش ما ذكرت ليش ما ذكرت ان يعني أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06 ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمائة وألف